3. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك التعاون التعاون عنصر أساسي في حياة الإنسان لأن الإنسان بحاجة إلى التعاون ليقضي حاجاته في المجتمع دائما ويعمل التعاون على نشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع أيضا وقال الله تعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يجب علينا حماية التعاون ومساعدة الآخرين ابتغاء لمرضات الله